حفظهم الله تعالى لأنه لم يكن من هذه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبلوا يده أو رأسه وإنما قال من قال من أهل العلم أنه يجوز يعني يجوز فعلها مثلا في العمر مرة أو نحو ذلك ومشيخنا الأجلاء الفضلاء يتألمون من ذلك مشيخ الفضلاء زي الشيخ حسان والشيخ عقوب والشيخ الحوين والشيخ العادة والمشيخ كلهم يتألمون من كثرة تقبيل اليد وتقبيل الرؤوس ويؤذوا أذى شديدا في هذا والعجيب أن هذه البدعة التي يقوم بها هم أهل السنة في مصر العجيب أن شباب أهل السنة في مصر هم الذين ينشرون هذه البدعة هم والصوفية بالضبط الصوفية أيضا إذا التقوا مع مشايقهم يقبلوا ديهم ورأسهم وكذا أخوانا ينبغي أن نتبع السنة اتباعا حقيقيا ولا نقلد أحدا الشباب شافوا مدموع بيقبلوا أدير الشيخ ورأس الشيخ خلاص الكل بدأ يقبل نحن نحترم شيخنا ونقدرهم ونحملهم على رؤوسنا ولكن السنة أن الصحابة لم يكونوا كلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبلوا يده قبلوا رأسه ولو فعلوا ذلك فعلنا مع ما شيخنا حفظهم ولذلك نحن نقول السنة المصافحة وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله يشتكي كثيرا من هذا وكلما قبل الناس رأسه قال يا جماعة السنة المصافحة السنة المصافحة يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تصافح مسلمان إلا تحطت خطاياهما كما تحطى أوراق الشجم أنا هنا لا أريد أحدا يقبل يدي والإخوة الجدد اللي عمزين بيقبله يدي ورأسي وكذا وعمل أنصح ده وأنصح ده وقل له لأ ولأ فأنا قلتها جماعة أنا أعلم ما عندكم من الحب والإحترام والتقديد جزاكم الله خير فمثلي لا يقبل يده لأنه طالب أصلا ونحن نقول الطالب لا يقبل أيضا بعضهم بعض الأمر الثاني أنني لا أحب ذلك بارك الله فيه والمشيخ تكلموا معي كثيرا في هذا وهم أيضا لا يحبون ذلك فنحن يا شبابنا إن شاء الله نقابل المصافح نعم هناك المعانقة من السنة أيضا لكن العلماء يقولون بأن المعانقة إنما تكون إذا جاء من سفر لأن المعاناقتها ثبتت حينما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشه بعد سبع سنوات أو بعد عدة سنوات لا أذكر كم سنة بعد عدة سنوات في سنة سبعة هجرية في فتح خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره فاعتنقه وقال لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر يبقى كده إن شاء الله ضمننا أن محدش هيقبل الإيد بعد كده وقال أنا أعلم كما ذكرت أنكم محبون لي وأنا محب لكم وأنتم تحترمونني وأنا أحترمكم ونجعل محبتنا لله تبارك وتعالى ومن ازداد في حبي فليدعوا لي بظهر الغيب وأنا أدعو لكم جميعا بظهر الغيب وأنا أقولها لكم قبل أن أبدأ هذا الدرس إني أحبكم في الله وأعلم أنكم أفضل مني عند الله عز وجل فأنا خرجت من بيتي خطوات وأنتم جئتم من مسافات بعيدة أجركم عظيم وثوابكم جزيل وأنا أتقرب إلى الله عز وجل بحبكم وأتمنى أن يشفعكم الله في يوم القيام أيها الأحباب الكرام نبدأ إن شاء الله تعالى في صفة الاستواء أنبه على مسألة الفوت أي واحد يتوضى وفاته عبارة أو اثنين أو ثلاثة في الإجازة ينبه على الفوت حتى لا يكون مدلسا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة, مواضع في, في, في سبعة مواضع قال في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الاستواء معلوم كما قال إمام مالك استوى أي على وارتفع وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وهؤلاء القوم الذين يؤولون استوى أو يحرفون استوى بمعنى استولى وهم المعتزلة رد عليهم أهل السنة بأن الاستيلاء يكون بعد مغالبة والله عز وجل لا يغالبه أحد وما المانع أن تقول الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وعظمته استواء يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيف يتهو وهذه الآية الأولى في إثبات الاستواء قال وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش واظي أيضا تثبت الاستواء على العرش نعم. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش تفسير أل العلم في أعمدة السماء هل السماء لها أعمدة لكن لا يراها الناس أو أنها بغير أعمدة والتفسيران محتملان فالتفسير الأول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه فيقولون الرؤية على العمد يعني بغير عمد ترونها أي لها عمد لكنكم لا ترونها كانت تكون عمد الجاذبية الأرضية أو عمد أي أعمدة مش لازم أعمدة من صبة يعني ولا من كما ذكرنا والقول الثاني بغير عمد أي أنها بغير عمد حقيقية ليست لها أعمدة ترونها أي ترون السماء أمامكم مرفوعة بغير عمد ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى إثبات على استواء الله جل وعلا على العرش استواء يليق بجلاله وأظمة نعم وقال في شورة طاها الرحمن على العرش استوى وجمع بين الرحمة والاستواء على العرش لأن الملك سبحانه وتعالى القهار الذي إذا تصور الإنسان عرشه فقد يخاف خوفا عظيما فيطمئننا ربنا بذكر صفة الرحمة فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ثم استوى على العرش الرحمن وذكر أيضا صفة الرحمة قولنا صفتان صفة الاستواء وصفة الرحمن وقال في سورة الف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فيها ايضا استواء رب العزيه على العرش نعم. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم هذه سبعة مواطن سبعة مواطن ذكر شيخ الإسلام ردا على المعتزلة الذين ينفون استواء الله على العرش فيقولون استوى ملك أو يقولون استوى بمعنى استولى وكل هذا تأويل وتحريف وتعطيل وأهل السنة والجماعة على إثبات الاستواء على الوجه الذي يليق بجلاله وأعظمته نعم ثم قال رحمه الله وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا ورد على الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان في كل مكان بذات أهل الصنة يقولون الله في كل مكان بإيه بعلمه وإحاطته لكنه بذاته أين الله في السماء كما قالت الجارية في صحيح المسلم أين الله في السماء قال اعطقها فإنها مؤمنة إثبات صفة العلو لله جل وعلا إني متوفيق ورافعك إلي نعم وقال تعالى بل رفعه الله إليه أيضا فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى نعم وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه طبعا صفة العلو لها معنيان يثبت أهل السنة المعنيين ويثبت المبتدعة معنا واحدة علو القهر وعلو الذات المبتدعة يثبتون علو الايه القهر فقط أهل السنة يثبتون علو القهر وعلو الذات نعم وقال تعالى يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أي أنه كان مستقرا عند فرعون والكفار أن الله عز وجل عاليا في السماء ولذلك قال بقولته التي قال والله عز وجل لم يرد عليه وقل بل الله في كل مكان نعم. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وليس المقصود بالسماء هنا السماء التي تراها إنما المقصود العلو فكل ما على فهو سماء أأمنتم من في السماء إما أن يكون من هو فوق السماء أي الله سبحانه وتعالى أغمان في السماء في العلو. وهذا إثبات لصفة العلوم نعم. ثم قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 واستدل العلماء بالسياق بأنها اختتحت بالعلم واختتمت بالعلم فدلت على أنها هي تدل على معية العلم وقال تعالى لا تحزن إن الله معنا أيضا هذه معية ولكنها معية الخاصة ومعية الهداية والتسديد والنصرة والتأييد وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى معية خاصة ولا عامة خاصة أحسنتم معية خاصة وتكلمنا عنها نعم. ثم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة ولا معية عامة معية خاصة معية النصرة والتأييد والهداية والتسديد نعم قال تعالى وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مع الصابرين معية خاصة أيضا نعم قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين معية خاصة أيضا كل هذه ليست معية الذات وإنها معية معنوية كما ذكرنا نعم وقوله تعالى ومن أَصْدَقُ من الله حَذِيثًا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة الكلام لله جل وعلا فقال ومن أصدق من الله حديثا فإثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى وصفة الكلام اختلف الناس فيها فالمبتدعة يثبتون الكلام النفسي ويقولون إن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما وإنما خلق الكلام في نفس موسى فموسى فهم أن الله يريد أن يقول كذا اسم الكلام النفسي وخلق الله الكلام في نفس جبريل فنطق به جبريل وتكلم وهذا كلام باطل أما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تكلم وأن موسى سمعه عليه السلام وكلم الله موسى تكليما لماذا جاء الله بصرط تكليما لكي يؤكد الكلام ويبين أنه كلمه فعلا كلاما نعم لك سؤال تفضل أحسن توكيد بالمصدر أحسن تبارك الله فيك وكلم الله موسى تكليمة هذا توكيد بالمصدر بارك الله نعم قال تعالى ومن أصدق من الله قيل وأيضا هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأنه أصدق القائلين جل وعلا نعم صفة الكلام ذاتية ام فعلية الاثنين احسنت ذاتية وفعلية صفة الكلام ذاتية وفعلية نعم. نعم فصفة ذاتية الله عز وجل وهي صفة فعلية تكلم متى شاء سبحانه وتعالى نعم. قال تعالى واذ قال الله يا عيسى بن مريم هذه اثبت صفة ايه الكلام اين, أين الشهد واذ قال الله قال الله اذبات صفة القول الله جل وعلا احسن معه. وقال تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا كلمة كلمة واحدة والأربح كلمة والأربح كلمة والأربح كلمة والأربح والأربح كلمة أحسنت اسم جنس جمعي وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك فهذا اسم جنس جمعي وفي قراءة وتمت كلمات ربك ويبي معنى واحد نعم وهذا يثبت صفة الكلام نعم. فقوله تعالى وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا هذا إثبات لصفة الكلام واضح جدا نعم قال تعالى منهم من كلم الله من كلم الله هو هو الله ها ها منهم من كلم الله هو. يبقى الله هنا ايه لفظ الجلالة فاعل سبحانه وتعالى أي أن الله هو الذي كلم المرسلين من المرسلين من كلمه الله جل وعلا نعم قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ده دليل على أن الله تكلم مع موسى كلم موسى ولا خلق في نفس الكلام النفسي كما يقول المبتدعه كلمه فعلا بالمناسبه نسيت أقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اثبات صفه وأنه مبارك وإثبات صفة ذي الجلال والإقراء فمن صفات الله تبارك وتعالى نعم قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا هنا إثبات لصفة الكلام أين الشاهد؟ وناديناه أحسنت من الذي نادى؟ الله الله نادى الله تكلم ومن أصدقل الله حديث كل هذا يثبت صفة الكلام لله جل وعلا نعم وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أيوة. هنا ذكر الله المناداء وذكر ماذا تكلم به جل وعلا ربنا تكلم موسى وقال له إيه ماذا قال أن ائت القوم الظالمين إذا كلام واضح مفهوم نعم وقال تعالى وناداهما ربهما الم ان هكما عن تلك الشجره والله عز وجل ناد امين ادم وحواء لم انهكما عن تلك الشجره مناده واضحه ايضا معلومه مفهوم نعم وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ايضا اثبات لصفه الكلام لله جل وعلا لكلام واضح مفهوم نعم. ثم قال رحمه الله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله فهذا إثبات بأن القرآن كلام من؟ كلام الله الله الذي قال فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله يعني يسمع القرآن نعم. وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ففي هذه الآية الكريمة سمى الله عز وجل القرآن كلام الله نعم. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل هنا دليلان على إثبات صفة الكلام لله ما هما يبدل كلام الله كذلك قال الله من قبل أحسنتم. بارك الله فيك نعم. قال تعالى واتل ما أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّرَ لِكَلِمَاتِهِ أين الدليل على كلام الله لكلماته أحسنتم وما أوحي إليك من كتاب ربك لكن لا مبدل الكلمة أوضح لا قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ها؟ القصص قول أحسنت القصص قوله يقص أي يقول لهم ما حدث ويذكر لهم الحوادث الماضية وأكثر ما كانوا فيه يختلفون يعني وضح لهم بعض الأشياء أو كثير من الأشياء التي كانوا يختلفون فيه. علماء لهود أنفسهم كانوا يختلفون في أشياء فبدأ القرى أن يوضح لهم ويفصل بينهم فقال تعالى وهذا كتاب أنزل له مبارك بدأ المصنف رحمه الله يثبت أن القرآن منزل من عند الله فذكر قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك يبقى القرآن إيه؟ أنزل أين الشاهد أنزلناه لم يقل خلقناه في نفس موسى خلقناه في نفس محمد خلقناه في نفس جبريل كلا قال أنزلناه نعم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من قشة الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أي أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ولكنه لم ينزله على جبل وإنما أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس وقوله خاشعا متصدعا خاشعا أي ذليلا متصدعا متفلقا متشققا من خشية الله عز وجل وكذلك كل من يتأمل هذا القرآن بقلب موقن مؤمن صاف لا شبهة فيه ولا شهوة فإنما يتأثر بآيات الله عز وجل تخشع نفسه ويخضع قلبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم اتعلم منهم يا رب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 هذه كلها أدلة على أن القرآن منزل منزل وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أرادوا أن يقفوا أمام القرآن فلم يستطيع فبدأوا يشوشون على القرآن فقال هذه القصص التي يذكرها محمد من قصة موسى ويوسف ونوح ونحو ذلك هناك رجل أعجمي حداد ينزل يدلس الناس حاوله وكان يحكي لهم حكايات من بتاع الزمان فقالوا بأن محمدا يذهب إلى هذا الحداد الأعجمي وكان الحداد دا في لسانه لكنة ككلم بعض الأعاجم الذين لا يفسحون اللغة العربية كاملة يتكلم باللكنة الأعجمية ولا يستطيع أن يخرج الحروف كاملة ويذكر حكاياته وكذا ونستجلس حوله فكان يقول محمد يأخذ هذه ال... أخذ هذا القرآن من هذا العبد الأعجمي الحداد فهو يجلس إليه ويسر إليه بهذه القصص التي يذكرها لكم محمد ويدعي أنها قرآن فالله عز وجل قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني هذا يتكلم بلسان مكسر تعرف مهما تعلم الإنسان لغة قوم لو يمكن أن يجيد فصاحتهم يعني أول ما تتعلم أنت الإنجليزية وتتكلم ويترجم كلامك يقول لك أنت بتقول بطنك بتوجعني وبطني بتوجعك لأن لسه الضمائر عندك مش مظبوط وبعض الإخوة لما يتكلموا اللغة العربية بدلا مقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين الحمد يعني لسانه لم يأخذ على نطق الحروف ليس في أفصاح هكذا كان ذاكا يتكلم بهذه الطريقة لكن القرآن الكريم كلام فصيح أعجز الفصحاء فقال لسان الذي يلحدون إليه يمولون إليه أعجمي لسان مكسر وهذا لسان عربي مبين هذا فرق واضح من الفروق التي تبين لك عظمة القرآن وعجازه نعم. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يثبت أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل وأنه نزل من اللوح المحفوظ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والسفرة هم الملائكة و مش عندكم طيب خلاص ما فيش اشكال نبدأ في اثبات صفات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيام فقال قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة هنا بدأ المصنف رحمه الله يرد على المعتزلة الذين يقولون يستحيل رؤية الله في الدنيا والآخر لا يمكن أن يرى المؤمنون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخر طب ليه يا جماعة بدأوا يقصوا بعقولهم السقيمة يقولون لأنك إذا رأيت شيء فقد أحط به والله لا يحاط به إذن الله لا يرى تركوا الآيات والأحاديث وتحاكموا إلى عقوله الرد عليه بثلاثة أمور الأمر الأول أنك لا تقيسوا الله عز وجل بخلقه فلا ترى مخلوقا إلا إذا حط به الله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السماء البصر الأمر الثاني لا تفكر في الله بعقلك فكما ذكرنا أن العقل محدود كالسمع والبصر فإذا أردت تفكر في الله بعقلك ضل عقلك الأمر الثالث أن الآيات واضحة في أن الله يرى في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أول ناظرة قلنا إيه في الآية دي؟ واضحة جدا وجوه يومئذ ناظرة يعني بيضاء عليها نظرة ونعيم إلى ربها يومئذ يعني يوم القيامة إلى ربها ناظرة وجوه الممنين ناظرة إلى الله قالوا لا ناظرة يعني منتظرة ثوابه هذا يسمى إيه؟ تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ها؟ تحريف وتأويل حرفوا كلمة ناظرة إلى منتظرة وأول ناظرة يعني منتظر طي نقول كلمة تدل على أنها تقصد شيئا أن تنظر إليه ثم لا تقفون عند مجمل القرآن وتعالوا إلى السنة المفصلة ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لما نظر النبي صلى الله عليه القمر في ليلة البدر يعني ليلة كام ليلة الرابعة عشر ليلة البدر صحو ليس دونه سحاب هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال انكم سترون ربكم كذلك طيب هنا ثلاث وقفات خلي بالك ممكن يجيك سؤال يقول لك إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ما هو المقصود هنا ما هو المشبه المشبه به أحسنت تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي تشبيه الرؤية بالرؤية كما أنكم جميعا ترون القمر في وقت واحد لا تضامون يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن لا تضارون في الواقع الأخرى يعني لا يضر بعضكم بعضا فيحجبوا جزءا منه لكن لو أنكم يعني في مثلا منظر على سطح الأرض شيخ جالس مثلا والكل واقف يريد أن يراه بعضكم سيحجبه س... عن البعض الآخر لكن القمر هذا المرتفع كل الناس يرونه في وقت واحد لا يحجب بعضهم بعض إذن الرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية أي أن الله عز وجل يرى في وقت واحد كما يرى القمر في وقت واحد لا يحجب أحد, رؤية الله عز وجل لا يحجب أحد أحدا عن رؤية الله تبركتها هذه الرؤية لكن ليس المقصود المرء بالمرئ ليس المقصود الله عز وجل سيظهر في صورة قمر لأ هذه الآية هذا الحديث واضح جدا في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهذا رد على المعتزلة نعم قال تعالى على الأرائك ينظرون وهذه آية أخرى في سورة المطففين تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة على الأرائك ينظرون ينظرون ينظرون إلى ماذا إلى ربهم تبارك تبارك قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة فصرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يفسر كلام الله تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريم للذين أحسنوا الحسنة أي الجنة والزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ما علاقة هذه الآية بالنظر إلى وجهه الكريم ولدينا مزيد لهم ما يشاءون ما يطلبون من آكل وشرب وكذا لكن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم نعم قال وهذا الباب في كتاب الله كثير من تذبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق قال فصل ثم في سنة رسول الله قال فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه اكتب عندك القاعدة دي السنة مع القرآن أولا تفصل مجملة ثانيا تبين مبهمة ثالثا تضيف حكما جديدا رابعا تخصص عمومة خد بقى مثال على كل واحد نحن ماذا قلنا السنة ايه تفصل مجملة واقيم الصلاة دي آية ايه مجملة الركوع والسجود وهذه الاشياء ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قام أمامهم على المنبر فصلى صلاة بركوع وسجود صلاة كاملة ثم ذهب رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر يعني على الأرض عند آخر, عند آخر درجة من درجة المنبر وبعد ما سلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي إذن هذا الحديث مفصل لمجمع القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فصل النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة تفصل مجمل القران ثانيا تبين مبهمه تبين مبهمه لا القران ده محتمل لا. تبين مبهمه ذكر الله عز وجل في صورة الكهف فاجد عبدا من عبادنا العبد ده مبهم من هو هذا العبد مش عارفين. من هو هذا العبد لا نعرف فجاءت السنة كما ثبت في البخاري قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبدا من عبادنا فوجد, فوجد خضرا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المبهم ان العبد دمين الخضر العبد دمين ممكن يكون رجل تاني او رسول او النبي او ملك الملائكة او جن او شيء لا جاءت السنة فبينت انه اسم الخضر رادي الاسم الخضر ثالثا تضيف حكما جديدا وهذا رد على من يقولون نقتصر على القرآن لا تضيف حكما جديد. ركز معاه في هذا المثال المهم لكي ترد به على العقل الذين يقول بس القرآن هم شيء القرآن السنة لا القرآن هم شيء القرآن وحتى السنة هنعرضها على القرآن طيب تعال معا في الأكل والشر قال الله عز وجل مبينا أنه ليس هناك شيء محرم إلا أربعة أشياء في الأكل والشر معدى ذلك مباح كل اللي انت عاوزه قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي محرا قل لا فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهله لغير الله به دول كام اربع قل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم يعني اي طعام مع عدا الاربعه دول كلهم أول واحد إيه إلا أن يكون ميتة الميت أو دم المسفوح الدم النازف من الذبيحة عند الذبح ينزف ويصفح بقوة أو دم المسفوح أو لحم خنزير فإنه رتس أو فسقا أهل لغير الله به فسق يعني إيه يعني ما ذكر عليه اسم غير الله يقف يقول باسم الصنم الفلان هذا فسق أهل لغير الله به يعني ذكر غير اسم الله عليه باسم الجني باسم الملك باسم الولي ويذبحه فإن هذا اسمه فسق وهل لغير الله به أي ذكر اسم, الله ذكر اسم غير الله عليه عند الذب الأربعة دول فقط طيب السؤال هل يجوز أكل الكلب؟ ليه؟ طيب نشوف الكلب موجود ولا؟ الكلب ميتة؟ لا مش ميتة احنا نذبحه نقول بسم الله ونتبح الكلب يبقى مش ميتة مذكاء لم يمت حدفة أنف بسم الله طب الكلب لحم خنزير لا طب الكلب دم سفوح لا أنسيبه لما يسفح الدم وكل نأكل اللحم بس طب الكلب ذكر عليه غير اسم الله لا احنا نذكر اسم الله يبقى يجوز أكله على الآية الكريمة يجوز أكل الكلب تمام؟ لو بحثنا في السنة نجد السنة أضافت حكما جديدا للقرآن وحرمت الكل الكل والفهر الأسر الذئ كل هذه التي تصطد بأنيابها قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذيناب من السباع فهو حرام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السباع أي سبع يفترس بنابه يبقى حرام طيب هذا حكم جديد بقى كان اربعة بقوا خمس طيب يجوز اكل الغراب ولا لا يجوز على الاية الكريمة الاية ما حرمتش الغراب لم تحرم الغراب يبقى كل الغراب الذي يقول ان اقتصر القرآن يأكل الكلب ويأكل الغراب تمام لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه نهى عن كل ذي مخلب من من الطير اللي بيصطد بمخلبه ما هو المخلب يا جماعة نبهنا عليه الصبع الخامس لا احسنتم أيوة المخلب المخلب ادي الكف في اخر الكف من وراء اخر الكف بيكون فيه اصبع سادس ده اسمه ايه مخلب بيكون مدبب كده ياتي الغراب ياتي الغراب او غيره من ال... الطيور ويضرب ال... الفريسه به ثم يمسكها يصطاد بمخلبه زي الدبوس كده اذا كنت عايز تشوفه عمليا يعني هات دجاجة او ديك هات ديك وشوف كده ايده هتلاقي فيها مخلب صغير كده لكنه لا يصطاد به ده في كل واحد يجيب ديك إن شاء الله بكرة الصبح كل واحد يجيب ديك كم واحد موجود؟ طيب خلاص يبقى إن شاء الله في 500 ديك والأخوات كل أخت يجيب ديكين؟ عشان نوريكم بيخلاب بالضبط؟ لا خلاص ما تجيبوش لديوك ولا حاجة علي؟ نعزمك عليها نعم علي. العزم الديوك إذن هنا السنة أضافت أحكاما جديدة ليست في القرآن فالقرآن لا يستغنى عن السنة والسنة لا تستغنى القرآن <تصفيق> ولذلك تفهم كلام بعض الصحابة السنة قاضية على القرآن يعني السنة مفسرة للقرآن موضحة لمجمله نعم قلنا وتضيف حكما جديدا قلنا أيها كمان وكذلك أضافت حكم الحمر الأهلي الحمار الأهلي حرم بالسنة وليس بالقرآن نعم نعم انت أنت ما شاء الله بتجاوب كثير لو تبقى تطلع قدام كده عشان أسمعك احسن آه أحسنت آه أحسنت. يريد أن يعطينا مثالا للتخصيص تخصيص قل لأجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم قل لا يكون ميتة أو دما مسوح إذن الدم والميت الميتة كلها حرام يبقى لو أخذنا بالآية يبقى ميتة السمك حرام وميتة الجرات حرام لأنها تعم كل ميتة لكن السنة أتت فخصت من دون الميتة ميتتيني وأباحتهم لنا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أحيي لك كفاء اما من السمك والايه والجراد واما الدم فالكبد والطحال لان انت حينما تشتري دجاج وذهب به الى البيت فماتت منك تعمل فيها ايه ترميها توقف لكن انت شاري كلبوري ومات منك في الطريق تعمل بيه ايه ما بتعتاجوش لازم تاخده تشوي مفيش بس غير الحوت اللي هي اللي كانت مع يوشع ابن نون هي السمكه دي اللي ربنا اجعلها علامة قال لي موسى عليه السلام خلي السمكة. السمكة مملحة ميتة مملحة زي السردين كده وحضرتها في المكتل ومشي نام موسى عليه السلام ويوشع خادم موسى وجد السمكة تتحركت تتحرك وتهزي ديها وقامت هو بتفرق وطلع تجل وشقت البحث فيعني قال خلاص لما موسى يجوم عليه السلام هابلاغوا بالفصة جاء موسى عليه السلام يلا بنا نمشي ناسيا موسى عليه السلام قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرين هذا نصر عليه تعاب قال العلماء ولم يشعروا بالتعب إلا بعدما تجاوزت مكانا الذي حدثه الأرض جي في المكتل عشاء طلع الغار قال له اه انا كنت ناسي تصور حصل كذا كذا كذا والسمكة تحركت ومشت في الارض في البحر عجب قال له ذلك ذلك ما كنا نبغ فارتد على اثارهما قصص هي دي السمكة المملحة السردينة اللي مشت في البحر <تصفيق> اذا هذا تخصيص لعموم القرآن نعم قال رحمه الله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأغطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول هذا الحديث مفصل لمجمل القرآن الرحمن على العرش استوى مجمل وهذا فصلته أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته فهذه سنة فصلت مجمع القران يجب أن نؤمن به نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائم من أحدكم براحلته متفق عليه هذا الحديث الصحيح أيضا يثبت صفة الفرح لله جل وعلا فلا نؤول الفرح ونقول الفرح إرادة الثواب أو إرادة الإكرام كما يقول المؤولة ولا نشبه بفرح الإنسان وإنما نقول نثبت صفة الفرح على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته لا ندري كيفيته نعم نعم لما أنتش عارف معناه هو أنت كعربي وبيقول كده لما نثبت صفة الفرح لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لأن ندري كيفية الصفة يبقى احنا بنقرأ كلام مش عارفين معناه يسأل حضرتك الجواب أنت كإنسان تعرف الفرح ولا مش عارفه هو زي الغضب طيب جميع الله عز وجل يفرح ويغضب وانت لا تعرف كيفية الفرح وكيفية الغضب هل الفرح والغضب في حق الله يستويان عندك في فهمك لا يستويان يبقى انت فهمت وانت فاهم كل حاجة لكن الكيفية كيفية الفرح لا نعلمها كما اننا لا نعرف كنها الذات لا نعرف كنها الصفات تمام احنا نثبت الفرح لله عز وجل نثبت الفرح لكن كيفية الفرح نفسها لا تطيقها عقولنا وإنما نقول كما قال الله عزيزي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحد أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه هذا إثبات صفة إيه الضحك يضحك ربنا طيب الضحك لا نؤوله بالرضى ولا نشبهه بضحك الإنسان ولكن نقول يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله وأعظمته نثبت الصفة ونفوض الكيفية نثبت الصفة والمعنى صفة ضحك والمعنى معروف كما أن معنى الفرح معروف ضد معنى الغضاء معروف عند, ال... عند الناس معنى الضحك معروف لكن الكيفية كما أننا لا نعرف كيفية الذات لا نعرف كيفية الصفات تمام وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره غيره قرب غيره يا شباب وقرب غيره ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن عجب ربنا من قنوط عباده أي من يأس عباده من الفرج وقرب غيره غيره يعني تغييره الحال من الشدة إلى الرخاء ومن الحزن إلى الفرح غير غير بكسر الغين وفتح الياء غير يعني تغير الحال من حال إلى حال زي طيارة زي الطيار الغير نعم أحسنت يجب علينا أن نأخذ بكل السنة الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول بأن بان العقيده لا تثبت إلا بالحديث المتواتر وإنما العقيدة تثبت بالمتواتر والاحاد ما دام قد ثبت بالاسناد الصحيح إلى النبي عليه الصلاه والسلام كما سياتينا في صفه في العرش في الصراط والميزان والشفاعه كل هذه احاديث احاد لو قلنا لا لن ناخذ باحاديث الاحاد يبقى لنا نم بالشفاع ولا بالصراط ولا بالبعد ولا بالقيامة ولا بعذاب القبر أشياء كثيرة جدا وهذه يؤمن بأهل السنة نعم نعم ماشي لكن نحن لا نقول لا نأخذ بالحديث الضعيف وإنما هذا حديث حسن هذا الحديث حسن والألباني وغير عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني اقتراب فرجه سبحانه وتعالى ينظر إليكم أزلين قنطين ينظر إليكم أزلين قنطين أي يئسين من عذاب الله جل وعلا والأزل هو الواقع في الشدة والقنط هو اليائس من الفرج, و... من الفرج. فيظل يضحك سبحانه وتعالى حتى يعلم أن فرجه قريب ويأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في شدة أو كرب فعليه أن يدعو وأن يتضرع وأن لا يقنط من فرج الله وكرمه وأن يعلم أن فرج الله قريب وأن الله ما ابتلاك ببلية إلا ليرفع درجاتك ويكفر سيئاتك سبحانه وتعالى نعم فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهن... جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد متفق عليه بدأ يثبت صفة الرجل أو القدم لله جل وعلا محل الشاهد حتى يضع فيها قدمه وفي رواية رجله سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح منتفق عليه وذكرت لكم قبل ذلك أننا لا نؤوله بأن ملك يضع رجله أو لح ذلك كما يقولون أو يضع فيها أمره وإنما نثبت صفة القدم لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا بعثا إلى النار متفق عليه هذا الحديث يثبت صفة الإيه الكلام بصوت يثبت صفة الكلام بصوت قال فينادي بصوت سبحانه وتعالى وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعترض أحد على الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول كيف تقول بأن الله ينادي بصوت إنما هو كلام نفسي يعني ربنا يخلق في آدم كلاما نفسيا فيعتقد آدم أن الله يريد أن يقول له كذا وكذا هذا كلام مبتدع وإنما الكلام واضح جدا فينادي بصوت أيضا صوت يليق بجلاله وعظماته المسألة سهلة خالص وأي واحد أمي لم يقرأ ولم يكتب إذا قرأت عليه هذا الحديث يؤمن به ولو سبب عنده أي إشكال لأنه يؤمن أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وهذا يثبت صفة الكلام له عز وجل وهنا وقفة يا أحمد يا محمد يا علي يا جمال يا فلان يا فلان أنت تؤمن أن الله سيكلمك نعم سيكلمك توقن بذلك هذا اليقين يدفعك على أن تعد لهذا السؤال جواب. الله سيكلمك ويقول ألم تفعل كذا في الغرفة الفلانية حينما أغلقت على نفسك ولم يرك أحد وكنت أراك فماذا أنت قائل لله الله عز وجل سيقول لك لقد عرضت عليك وظيفة برشوة وعلمت أن الرشوة حرام ودفعت الرشوة ماذا ستقول لربك الله سيقول لك يوم القيامة لقد اقتردت من بنك الربوي وأنت تعلم أن الربا حرام سيكلمك ربك سيكلمك يقول لك يقول لك ذلك كيف سيكون حالك الله عز وجل يكلمك ويقول لقد غششت في البيع الفلاني وأنت تعلم أنه غش وأضفت الماء على اللبن وغششت في السلعة كيف سيكون ردك على الله إن الإيمان بصفة الكلام وأن الله سيكلمك يوم القيامة تجعلك تعمل ألف حساب لكل عمل تعمله لأن الله سيعرضه عليك ويكلمك ويخاطبك ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة أيحجب النار عن أنفسكم ولو أن تتصدق بنصف تمره تحجب عن وجهك جزءا من النار فكيف لا تتصدق كيف لا تدفع كيف لا تعطي اخيك الكريم الله سيكلمك الله سيخاطبك فلا بد ان تعد لهذا الخطاب جواهر اكتب <تصفيق> الاسئله 11 18 انشاء أي واحد عندما يسأل ليس في المسألة ممكن يكتبه وناخده إن شاء الله الأسئلة بعدين عشان. إذن هذا إثبات لذلك قال ليس بينه وبينه ترجمان معناها أن الله يكلمك وأنت تفهم كلام الله حتى لو كنت عربيا إنجليزيا فرنسيا ألمانيا تركيا فارسيا ستفهم كلام الله عز وجل إذن هذا إثبات للصفة الكلام لله جل وعلا نعم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 بعض الإخوة يرسلون يقولون بأن عجب ربنا حديث عجب ربنا ضعف بعضها العلم وحسنه آخرون حتى وإن ضعف الحديث فاستدل أهل السنة على صفة العجب لله جل وعلا بالآية بالقراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون قوله تعالى بل عجبت ويسخرون واضح فإن صح الحديث قلنا به وإن لم يصح لم نقل به لكن الآية واضحة نعم وحديث أحسنت لقد عجب الله البارحة من صانعيكم هذا حديث صحيح حديث أبي بكر حينما أكرم الضيف أحسنت تبارك الله فيه فصفة العجب ثابتة بأكثر من حديث حتى ولو ضعف هذا الحديث عجب ربك من رجل يقتل أحدهم الآخر إلى آخر يدخلان الجنة نعم أحسنت رقية المريض ربنا الذي في السماء تقدس اسمه هذا حديث ضعيف الشيخ الإسلام يقول ما حسن وهذا حديث ضعيف ويثبت العلو لله عز وجل ويغني عنه ما راه مسلم فيه صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله قالت في السماء هذا حديث صحيح يثبت صفة العلو لله جل وعلا نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وهذا حديث صحيح متفق عليه يثبت صفة العلو لله تبارك وقال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وهذا الحديث صحاه الذهبي في مختصر العلوم وهذا يثبت العلوم لله جل وعلا م. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم كل معنى في السماء لها معنيان المعنى الأول أي فوق السماء والمعنى الثاني أي في العلو فالسماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء كل ما سماء أي علا في السماء يعني في العلو نعم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت هذا حديث حسن كما ذكر المصنف و قوله حيثما كنت حيثما كنت هذه المعية معية إيه خاصة لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى والحديث معناه صحيح ومعناه وارد في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم إلى آخره والمقصود به المعية العامة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يفسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه قبل وجهه يعني أمامه أي أنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء يعني واحد يقول لك إزاي يكون ربنا صلى الله عليه أمام المصلي يقول له هترجح تاني تقيس بعقلك أتكذب عقل تضل مثل الذي وقف وقال أسمع اثنين في مكة بتكلم وعندك الآن مثال بسيط نقارب به المعنى القمر فالناس كلها تقول القمر أمامنا أمامك وأمام فلان وفلان وفلان مشينا والقمر فالقمر يثبت العلو والمعيد وهذا مخلوق الله عز وجل له صفة العلو وصفة أنه أمام العبد وهو يصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن نصوص الكتاب والسنة تتآلف وتتفق ولا تختلف فإن اختلفت عندك نصوص الكتاب والسنة فالاختلاف من ذهنك لا من نصوص الكتاب والسنة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواة منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عني الدين وأغني وأغنيني من الفقر هذا حديث صعيح رعاو مسلم وهذا يثبت صفات العلو الله عز وجل وغيرها من الصفات فقال اللهم رب السماوات السبع والأرض, والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى يثبت له الربوبية يثبت له أنه فالق الحب والنوى فيفلق الحبة ويخرج منها النبتة منزل التورات والإنجيل فوأنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهم السلام والقرآن أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك من شر نفسي وهذا يدلك على أن النفس لها شر وأنت ينبغي أن تستعيد دائما من شر نفسك لأن النفس تدعو إلى الهوى والعذو بالله ومن شر كل دابة أن بناصيتها من شر العباد من شر الإنس ومن شر الجن ومن شر الحيوانات ومن شر السباع أنت الأول وفسر نبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر حتى لا يت يفسر فقال وأنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء هذا تفسير واضح للأول والآخر وأنت الظاهر أي الفوق العالي المرتفع سبحانه وتعالى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تفسير للباطن اقضي عني الدين واغنني من الفقر وهذا الحديث نهديه لإخواننا الذين عليهم ديون وقل بقى عليها دنبر لخمس سنوات ولم يسد الدين نقول في خلال الخمس سنوات هل دعوت بهذا الدعاء مرة نبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به عند النوم كل ليلة عند النوم يدعو به ابدأ ادعو بهذا الدعاء وسوف تجد أثر هذا الدعاء في سداد الدين ان شاء الله بإذن الله تعالى نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه هذا الحديث يدل على صفة إيه صفة القرب أحسنتم وصفة المعية أحسنتم وصفة السمع والبصر وصفة السمع والبصر نعم وفي دليل على القبورين الذين يدعون غير الله نعم إذن هذه الصفات ثابتة, للنبي... ثابتة لله جل وعلا والحديث صحيح متفق عليه ونطق الكلمة كما ضبطها الحافظ في الفتح إربعوا إربعوا على أنفسكم إربعوا مش أربعوا أو اربعوا اربعوا, أربعوا إربعوا نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر رلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا التشبيه هنا تشبيه إيه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي ما علاقة صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس يعني الإيه الفاجر وقبل الغروب يعني العصر ما علاقة ذلك بالرؤية قال بعض العلماء يؤخذ من هذا الحديث إشارة إلى أن من حافظ على العصر والفجري فإنه يرزق رؤية النظر إلى ربه الكريم يوم القيامة اللهم ارزقنا يا رب العالمين ثم قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكيف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم <تصفيق> الوسطية هي صفة أهل السنة فهل السنة وسط في القدر بين القدرية والجبري أهل السنة وسط في الصفات بين المعطلة والمشبهة أهل السنة وسط في الصحابة بين النصب والتشيئة أهل السنة وسط في الإيمان بين الخوارج والمرجعة وسوف يأتينا هذا كله إن شاء الله نعم. ثم قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة فأهل التعطيل عطلوا الصفات تماما قال الله ليس له يد إنما هي القدرة عطلوها وأهل التمثيل قالوا يده تشبه يد الإنسان شبهوه لا أهل السنة وسط فلم يعطلوا ولم يشبه لكن الله قالوا له يد طريق بجلاله وعظمته نعم ثم قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية الجبرية الذين قالوا الإنسان مجبر مجبر على كل شيء كيف يعذب الله إنسانا على شيء قالوا بأنه كيف يكون شيء في كون الله بغير إرادته يقول لهم يا جماعة في إرادة كونية وإرادة شرعية يقول لك لا هي كلها إرادة شرعية فقال الإنسان مع قدر الله كالريشة في مهب الريح يرحبين شمال طبعا هذا يكذبه الواقع فالذي يذهب إلى الخمارة يذهب إلى الخمر باختياره والذي يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد باختياره والقدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها قالوا يا جماعة قالوا كيف يعذبك الله على شيء لم يقدره عليك فهذا قدر يعني قدر يقول لك ده قدر أهل السنة الوسط فأثبتوا لله مشيئة وللعبد مشيئة الجبرية أثبتوا مشيئة الله فقط ونفوا مشيئة العبد القضرية أثبتوا مشيئة العبد فقط ونفوا مشيئة الله أهل السنة أثبتوا المشيئتين ولكن قالوا لا تنفذ مشيئة العبد إلا بمشيئة الله فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله أثبت الله عز وجل العبد مشيئة فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طيب سنأخذ إن شاء الله القدر بالتفصيل نعم قال رحمه الله وفي باب وعيد الله بين المرجات والوعيدية من القدرية وغيرهم المرجات الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص والإيمان والتصديق فقط والطاعات لا تزيد الإيمان والمعاصي لا تنقصه وإيمان أفضل الأمة أبو بكر كإيمان أقل الأمة هذا قول المرجع والوعيدية من القدرية وغيرهم الذين قالوا بأن الأعمال كلها من الإيمان وأن الإنسان لو عصى ربه ولو بأقل معصية كفر وخرج من الإيمان وهم الخوارج وغيره وبعضهم كفر بالكبيرة فقط فكفر بالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك وهذا كله باطل لكن أهل السنة خالفوا المرجعة فقالوا الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصم وخالفوا الخوارج ونقص فقالوا بأن المعاصي تنقص الإيمان ولا تذهبه بالكلية فقد يكون مسلما فاسقا مسلما عاصي قالوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجيات والجهمية كما أوضحنا في الشرح السابق قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج فالرافضة يكفرون الصحابة إلا أربعة والخوارد والرافضة يغالون في علي بن أبي طالب ويرفعونه إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقولون بأن الأنبياء قد يخطؤون لكن الأئمة الأئمة الشع لا يخطؤون لأنهم مسددون من قبل الله والعكس تمام الخوارج يكفرون علي ابن أبي طالب ويخرجون عليه وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك يؤمنون بين علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء الرشدين وأنه يصيب ويخطئ وأنه مشهود له بالجنة رضي الله عنه معه. قال فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان من الإيمان بالله الإيمان وما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وسبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كب في العبارة الأولى يثبت أن الله عز وجل على عرشه علي على خلقه إثبات صفتي الإثبات على العرش والصفة العلوم وفي العبارة الثانية هو سبحانه معهم اينما كان معية ايه عامة والمقصود به معية الايه العلم والاحاط قال اينما كان يعلم ما هم عاملون يريد ان يبين لك ان المعية المقصود بهنا معية عامة نعم قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزلون السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير جمع بين العلو والمعية أين في هذه الآية الجمع بين العلو والمعية استوى على العرش هذا العلو وهو معكم أينما كنتم الإيه؟ فالله فوق سبع سماوات على عرشه مستوى بكيفية طليقه بجلاله وعظمته وفي نفس الوقت الله معنا بعلمه وإحاطته وقال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه الله بما تعملون إيه بصير, بصير. يبقى دل على أن المعية هنا معية البصر والإحاطة وليست معية الذات كما يقول الحلولية بأن الله حال في خلقه وحاشى لله وكل نعم قال وليس معنى قول قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق رد على الحلولية الذين, يقل الذين يقولون بأن الله معنا والآية صحيحة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعكم واضح يعني ولا خمسة إلا هو سادسهم يقولون ربنا معانا بذاته أهل الصنة رد عليهم قالوا لا نحن نقول الله معنا بعلم قالوا ازاي انتم تؤمنون بان الله معنا بذاته فقال المفتدعة نعم قالوا يعني الله... الله معنا في المسجد قالوا نعم الله معنا في الشارع نعم في غرفة النوم نعم الله معنا في الحمام ساكت انهم لو قالوا نعم لاثبتوا صفة نقص لله كافر ولو قالوا لا ليس معنا في الحمام أرجعوا عن قوله هذا كلام المفتدع لكن كلام أهل السنة أن الله معنا بإيه؟ بعلم وإحاطته لكن الله بذات فين في السماء كما أخبر سبحانه وتعالى نعم. قال بل القمر, آية من بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان يعني يريد أن يمثل لهم عقلا فيقول القمر آية من آيات الله وأنت تمشي أيها المسافر في الصحراء كأن القمر يمشي معك في نعم في فوت أين الفوت وليس معنى قوله معكم مختلط بكم بالخلق قراءها أيها فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه عندك لكن يبدو أن نظر أنس بدأ ينتقل يريد شابا يقرأ لأن أنس يبدو أن الفول والطعمية قد أثر على حقيقة ما فطرش آه طب ما لو كنت فطرت بقى كنت أتعمل طيب حد يريح تعالى شيخ أكرم أفطر طفول طعمية خلاص هنخلي أنس يكمل خمس دقائق وبعد الظهر يرحل أنس ويأتي غيره نعم قال فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق أي أن الله عز وجل ليس مختلطا بنا بل الله عز وجل في السماء على العرش مستوى كما يؤمن كل الناس بذلك ممن صحت عقولهم وصحت فطرهم نعم قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان نعم القمر آية من آيات الله يمشي المسافر في الصحراء فيرى كأن القمر يمشي معه وهو في علو فيقول القمر معنا برغم أنه عال جدا وليس مختلط به ولا ماشي بجواره نعم قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى أي فوق عرشه بذاته رقيب على خلقه بعلمه مهيمن عليهم قادر عليهم مطلع عليهم نعم لا هذا نوع من انواع المعيه لو انك انكرت المعية يقول لو قلنا ان الله معنا بعلمه مش ده تاويل لا ليس هو نوع من انواع المعيه معيتان معية ذات ومعيه علم تمام طب ما هو معنا بعلمه معنا بحفظه معنا بسمعه هي, هي معنا بسمعه ببصره باحاطته كررناها كثير نعم قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف إلى غير ذلك من معاني الربوبية لأن من معاني الربوبية الرب هو الملك السلطان المدبر مدبر الخلق كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته يعني لا نؤوله لا يحتاج إلى تحريف أي لا نحرف فنقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى لا نحرف وإنما نؤمن به على حقيقتي على الوجه اللائق بجلاله وعظمته نعم قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل مثل أن يظن مثل مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان لا يتبادر إلى ذهن عاقل أن السماء تقل أو تحيط به سبحانه وتعالى فإنما الله محيط بالخلق جميعا فالله عز وجل على العرش والعرش له حملة والعرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله جل وعلا وكما ذكرت لكم الله تبارك تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك نعم. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض نعم وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف تحيط به قال وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن السماء والأرض ممسكتان بقدرة الله وإلا لزالت عن أماكنهما ولا سقطت السماء على الأرض قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلا بأمره إذا شاء أن تقع وقعت سبحانه وتعالى قال من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والسماء والأرض تقوم بأمر الله عز وجل أي لا قيام لهما والذي يقوم على شؤونهما هو الله سبحانه وتعالى قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية ليس معنى أن الله فوق سبع سماوات أنه بعيد بل هو إيه؟ قريب فأنت إن بغي أن تؤمن أن الله فوق سبع سماوات وأنه قريب منك لو تكلمت بصوت منخفض فإن الله إيه؟ يسمعك ولو تبد في صدرك شيء فإن الله يسمعك فضل الشر نقف للأذان ونكمل بعد للأذان الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد والآله وصحبه أجمعي تنبيه قلت بأن المعية العامة معية علم أضف إليها معية علم وإحاطة وسمع وبصر معية علم ومعية إحاطة معية سمع ومعية بصر كل هذه المعية كله داخل في المعية العامة تمام؟ نكمل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته هذا يدل على أن الله عز وجل جمع بين العلو والقرب قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه أي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في أسمه ولا في صفاته فلا تقس الله عز وجل بقوانين الحياة وقواعدها وإنما الله عز وجل يمكن أن يكون علي وقريبا في أي الوقت وإن كان هذا لا يمكن أن يكون في حق المخلوقين فإنه يمكن أن يكون في حق الله تبارك وتعالى نعم قال من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كلام الله منه بدأ أي أن الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى ولم يخلقه في نفس جبريل ولم يخلقه في نفس ملك ولم يخلقه في نفس رسول وإنما تكلم به سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى يرجع قبل يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره نعم القرآن كلام الله وتكلم الله عز وجل به حقيقة ولذلك لا يقال بأن القرآن مخلوق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 الكلام يضاف الى من قاله فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى او اخبر جبريل عليه السلام بذلك وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا كلام الله فهذا كلام الله على الحقيقة نعم العباره والحكايه والكلمات مترادفه نعم قال هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما يقول المعتزل والجهمية وإنما كلام الله حروف ومعاني والله عز وجل بتكلم به على الحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة نعم. قال فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس كما مر معنا وجه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى وهذا يدفعك أخي الكريم على العمل الصالح الذي يجعلك ترى الله يوم القيامة فلذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة من أعظم النعيم فهي أعظم من نعيم الجنة كله اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فكل عمل صالح تواضب عليه وأنت موقن بأن هذا العمل يقربك من الله وأنت تطمع في أن ترى الله في الجنة يوم القيام يدفعك على العمل والطاعة والإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا معي. قال فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه نعم أهل الصنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر يعني بامتحان القبر وأن الملكين سيختبران الإنسان في القبر وبعذاب القبر ونعيمه أي أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين ودليل ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا عند الموت عند السكرات وفي الآخرة عند سؤال الملكين والدليل أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال فهذا دليل على أننا نختبر في القبور نسأل الله أن يثبتنا اللهم ثبتنا, ثبتنا. ولقنا حجتنا وسدد ألسنتنا عند السؤال نعم قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب فيضرب ببرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق هذا يشير إلى حديث البراء بن عزب المشهور الذي السنة والترمذية وصحره الحاكم الذي ثبت مسند لمن أحمد وصحره الحاكم وصحره الألباني هو حديث طويل مشهور نعم قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيب وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد هذا في القبر وهي ما تسمى بالقيامة السورة أو ما تسمى عفوا ب وقت البرزخ فترة البرزخ من الموت إلى البعث وهذه الفترة إما نعيم أو عذاب كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة اللهم اجعلها علينا جميعا نعيما يا رب العالمين قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لساء رسوله وأجمع عليها المسلمون المقصود بها البعث والنشور بين يدي الله تبارك وتعالى وهذا معلوم وأدلته كثيرة مشهورة فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراتا غرلا حفاة عراتا لا فياب عليهم غرلا غير مختونين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض وهذا الحديث يدلك دلالة واضحة على أن الأبصار مشدوها والعقول مدهوشة حينما نخرج من القبور فالكل يمضي إلى هدف واحد إلى مكان الحشر كيف لا وأن تطرى الملائكة بمناظر عجيبة إذا كان جبريل له ستمائة جناح كل جناح سد بين المشرق والمغلب والملائكة منهم من له جناحان أو أربع يزيد في الخلق ما يشاء كل هذه المناظر أنت تراها بين يديك وأمام عينيك وأنت عريان ولا تدري ما يفعل بك أيقاد بك إلى أيساق بك إلى النار والعياذ بالله أم يقال لك تقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإن تحينئذ همك نفسك يوم القيامة يوم الزلزلة يوم الطامة يوم الحاقة يوم الصاخة يوم القارعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من اهل ومن اوطاني يوم شديد مستطير الحره في الخلق منتشر عظيم الشان يوم القيامة تندم على كل لحظة مرت منك ولم تذكر الله فيها يوم القيامة تندم على كل ساعة مرت منك ولم تطع الله فيها يوم الحصرة والندامة يوم تتمنى لو تصدقت بكل مالك يوم تتمنى لو قمت الليل طوال عمرك يوم تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور كما قال الله عز وجل وأن الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية اللهم اجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا قال رحمه الله وتدن منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إذا كانت الشمس الآن إذا اقتربت قليلا من الأرض اشتد الحر فلم يتق الناس الحر فكيف يوم القيامة وقد الشمس من الرؤوس مقدار ميل تغلي منها جماجم كثير من الناس ويلجمهم العرق إلجاما أي يغوص الإنسان في العرق إلى اللجام أي إلى الفم فكل هذا الماء من أسفل قدميك إلى فمك وأنفك عرق له رائحة العرق عرق تمشي فيه وتخوض فأنت تمشي في ماء من عرق وتنصب الموازين وأنت لا تدري ما يوزن لك وينادى عليك باسمك فلان ابن فلان فتأتي لشهود ميزانك وقد ارتجف قلبك وخافت نفسه وتوضع سيئاتك سيئة سيئة وأنت تنظر تكاد عينك تقلع مع كل سيئة وقد غضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله والناس وجوم والكل سكوت والملائكة الكرام البررة لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وأنت في هذا المنظر المهيط ينادى عليك تعال اشهد ميزانك وتنظر إلى كفة الحسنات والسيئات وتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة ويؤتى برجل تبقى له حسنة واحدة يريد أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة فيقول يا رب أنظرني ثم يذهب إلى ابنه فيقول أي أب كنت لك في الدنيا فيقول نعم الأب كنت فيقول إن أريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة فيقول أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم ثم يذهب إلى زوجته فيقول أي زوج كنت لك في الدنيا فتقول نعم الزوج كنت فيقول إني أريد حسنة واحدة أنج بها من النار وأدخل بها الجنة فتقول أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم ثق الموازيننا يوم القيامة قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تنشر الدواوين أي تفتح وقيل تنشر أي تتطاير الصحف فصحيفتك تلتسق بيدك اليمنى من أمامك أو تلتسق بيدك اليسرى من خلفك والعياذ بالله تصور هذا المنظر وقد طالت الصحف صحف العباد نتيجتك نتيجة بقائك في الحياة ستين سنة تطير في هذا الكتاب ولا تدري أي كتاب كتابك وانت واقف مجدوه البصر والكل كذلك فاذا برجل يمسك بكتابه بيمينه فيقول ها امقرأ كتابيه اني ظلمت اني ملاق حسابيه فيا فرحتاه ويا, فرحتاه ويا فرحتاه ويا سروراه واخر اذا بكتابه يلتسق بيده من خلف ظهره يقول يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية لك عني سلطانية منظر مهيب منظر مريب منظر عجيب منظر يجعل العبد يجتهد في العبادة والطاعة في الدنيا حتى يفرح يوم القيامة فهذا الذي يمسك بكتابه بيمينه يبيض وجهه وتنفرج أساريره ويفرح وهذا الذي يمسك بيده من خلف ظهره بيده اليسرى يمسك كتابه يسود وجهه ويعلم انه هالك فيا حزناه يا حزناه هذا الامتحان جاءت وقائعه لك وانت في الحياة وانت في الدنيا لكي تجتهد في طاعة الله عز وجل وتبتعد عن معصية الله وان كنت ظلمت احدا تستسمحه اليوم وإن كنت قصرت في طاعة فالتقم وتتدارك هذا التقصير أخي الكريم إن منظر يوم القيامة منظر تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اللهم هول علينا هذا اليوم اللهم هون علينا هذا اليوم اللهم هون علينا هذا اليوم اللهم اغفر لنا دنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على محمد والآل وصحب أجمعين ونكمل بعض الصلاة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتو